بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل للذين كفروا في عزه وشقاء كأن اهلكنا من قبلهم من قرن فندا ولا تحين منص وعج وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى ما سمعنا بهذا في الملة الاخره انها ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسفاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوانا ثمود وقوم لط وم اصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كلهم الا كذب الرسل فحق عقابهم وما ي وَقَالُوا رَبَّنَ عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَةَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ أَصْمِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ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 119. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط 110. واهدنا إلى سواء الصراط 111. إن هذا أخي له تسعون وليا نعجه واحده فقال اكفينيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك كثير من الخلذا الى يبغي بعضهم على بعض فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا بِهِ فَغَفَرْنَا لَهُ تَبِعِي الْهَوَى وَلَنْ تَتْبَعِيَ هَوَى فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا 129. والسماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن كَلْفُ الْجَارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا انني احببت حب الخير عند ذكر ربي حتى توارث حجابي ردوا ذا علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن سليمان والقينا على رسيه جسد ثم انابي قال رب اغفر لي وان بهم الملك لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فصخ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 قُرْعَ ابْنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ أَرْكُضُ مِنْ ذِكْرِكَ فَذَا مُغْتَسِلٌ بَانِدٌ وَشَرَّادِ وَأَهْنَبِي خذ ميادك ضرا فانضرب به ولا تحنس ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اولي واذكر عباد هم عندلال من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسعاذ الكفي وكل من الاخيار هؤلاء كن الذين المتقين لحسن ما ادي جنات عدن مفتحت تَكِينُ فِيها يَدْعُونَ فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ انما يصلونها فبئس سلمها هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر بي شكين ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا patagīna lasharama تخيم معكم لا مرحبا بهم انهم صالون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 اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما وَالسَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ قُلْ هُوَ نَفْعٌ عَظِيمٌ أَمْ تَسْمَعُونَ الْمُعْرِضُونَ قُلْ هُوَ نَفْعٌ عَظِيمٌ أَمْ تَسْمَعُونَ الْمُعْرِضُونَ 129. وكان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون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 119. إلى يوم الوقت المعلوم 110. قال فبعزتك لأمان ومن من تبعك منهم أجمعين